وفي الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن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 كلا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلو الى شياطينهم قالوا قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون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 صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وذرق يجعلون أصابعهم في آذانهم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 ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إِنَّ الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا رب الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض في والسماء بنا مورات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فف توب سورة من مثله ودعوا ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.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 الذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض. أولا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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعل فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا من يفعل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 وقال ان فقال ان بئوني ب اسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا ولكنهم يجب قَالَ يكونوا افضل من اجل أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُونَ إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رردا حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وَقُلْ مَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٌ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ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 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفوا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني أنعمت عليكم وأوفوا وانفوا بعهدي اوف بعهدكم ايا يا فرهب بما ان وصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق قبل الباطل وتكتم الحق وأمتن تعلمون وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الركع أتأمرون؟ ما سب البر وتسون أنفسكم وأتتم تلون الكتاب أ تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة.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 التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّرُخُ ذُو مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَذَكُرُ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ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 قالوا أتتخذنا هزوان قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماهين قال إنه يقول إنه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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنَ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ حَرَّفُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا قَالُوا أتحدثونهم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَا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 فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتعوا به ثمنا قليلا فويل لهم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 قل أتخذتم عند الله عهدا انك يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون تتعلم من كسب سيئة وأحاقت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 فَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى, القربى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ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 وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ ذِي آلِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ وَالْعُدْوَانِ وإن تُكُمُ شَرَّ تَفْدُهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك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 بلعَنَهُمُ بل اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِبْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِسَمَّى أَشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَيْك أن بما أنزل الله بريا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِالْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيْتِ وانتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ قل إن لكم الدار الآخرة عند الله خَالِصَةً من دون الناس فتمنوا الموت إِن كنتم صادقين ولن يتمنوه بِمَا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعممون ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون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 وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها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 صدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وَرَأَى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 ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لها روت وما روت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 الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يوق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 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل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 من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فَلَهُ أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ولن ترضى عنك اليهود وللنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن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 وَإِلَّا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هذا بَلَدًا آمِنَةً وارزق, آمن وارزق أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منهم بالله مِنَ الثَّمَرَاتِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر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 رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مسلمين لك وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 وَمَن يَرْبُو عَمِ الَّتِي إِبْرَاهِيمَ إلَّا مَن سَفِهَ نَفْسًا أَو لَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْصَالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين إن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 قالوا نعبد إلىهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا, واحدا ونحن له مسلمون تلك أمم قد خلت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 وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما وإسماعيل وإسحاق وإعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم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 فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاق هو ربنا وربكم ولنا قولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسفاق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن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 يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قِبْلَةً ترضاها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 أَم ٱللَّهُ غَافِلٌ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا۟ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ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 وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَسْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ ويعلمك الْكِتَابَ ملكك ملكك ملكك لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ملكك ملكك ملكك لِي وَلَا تكفرون لا في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون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 قالوا إن لله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 وَمَن تطوع خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله, ويلعنهم الله كَتَبَ وَأَصْلَحَ وَبَيَّنَ فَأُولَئِكَ تُوبَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ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 وإلهكم إله واحد لا إله, لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض في الليل والنهار والفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء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 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم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 ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة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 وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا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 ولكم في القصاص حيات يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا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 وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي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 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون يُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتعوا ما كتب الله لكم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 والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم معاد المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان اهو فان الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين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 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به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 ثم من عرفت فذكروا الله عند كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال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 حسنة وفي الاخره حسنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب من كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات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 الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدأ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 وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون تَعْلَمُونَ عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير كَبِيرٌ سبيل وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يا ردوه مع دينكم إن استطاعوا وما يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.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 ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدَعُونَ إِلَى النَّارُ وَاللَّهُ يَدَعُونَ والمغفرة بإذنه ويبين آيَاتِهِ للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا نساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله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 وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّكُم مُلَاقُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَتَبَرَّؤَ وَتَتَّقُ وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لَلَذِينَ يُؤلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَأَوْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروا ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم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 وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طلقها فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ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 ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا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 وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن أَجَلَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف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 والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُم فلا جناح عَلَيْكُمْ عليكم فَعَلْنَا فِي في بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ عليكم فيما عرض وَبِهِ مِنْ خُطْبَةِ لِسَائٍ أَوْ أَكْنَتم فِي آنَافِسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُمْ وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما فيه فاحذروه فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 حقا على المحسنين وإطلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا فنصف ما فرضتم إلا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 فَإِنْ خَرَجَ نَفْلَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَلِلْمُتَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقٌّ عَلَى الْمُتَقِينِ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 وقالوا لنبي اللهم اذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يتسعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم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 فَصَلَ الطَّالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِكُ بِنَهَرٍ فَمَا شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَا شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِن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 وَلَمَّا فُرِزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِضْ عَلَيْنَا صَبْرًا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَّ قُتَتَ لَلَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبِينَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ولو شاء الله ما قتلت ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا امنوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلته ولا شفاع والكافرون هم الظالمون الله لا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 الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك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 عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذان والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذين يوافق ماله كالذي يوافق ماله رياءا الناس ولا يؤمن واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه واذل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وَمَسَلَُّينَ وَ ف قُون أَمّ وَلَهُ مُبتِ غَ أَمَضَاتِ اللهِ وَتَسبتَبْ مِن آ فُصِهِبْ كَمَسَلِجَ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 ايا أَحَدُكُمْ احدكم ان تكون له جنته من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فِيهَا له فيها مرات وأصابه الكبر وله ذريعة ضعفاء فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت.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 أو نذرت من نذر فإن الله وَمَا وما للظالمين من أصال إن تبدوا الصدقات فنعيب وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيَّأَتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَفِيفٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدًى وَلَكِنْ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 إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أغنياء من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 سِرًّا وعلانية فلهم أجرهم فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا ولا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ <تصفيق> الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربان وأحل الله البيع وحرم الربان فمن جاءه موعظة من رب فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أيٌ يمله الله فلي للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلون أم رأتان مما ترضون من الشهداء أتضل تضل أتضل إحداهما, إحداهما؟ فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يبش الشهداء إذا ما دعوا. ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله واقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يظلم كاتب ولا شهيد وَإِن تفعلوا فَإِنَّهُ فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم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 وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لكي يشاء ويعذب يكون يشاء والله على كل شيء قدير لكي الرسول بما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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا يتأخذنا إنسينا أَوْ أَخْطَأْنَا